بسم الله الرحمن الرحيم 122. طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون 127. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم 128. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا 129. منها بخبر أو آتيكم بشهاب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 وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن 121. ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم 122. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا بَصِيرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ نَفْسُهُمْ أَن هَٰؤُلَاءِ الظَّالِمُونَ وَعِلْمًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضان وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين. 119. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 110. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذحنه أو ليأتيني بسلطان مبين 111. فمكث غير بعيدا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 117. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 118. ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنَعُظُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَظْرْ مَا يَرْجِعُونَ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 يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد 119. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 124. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 125. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون 126. 119. لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون 121. إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 122. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 117. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 118. قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من 117. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 118. ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون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 114. وأن في ذلك لآية لقوم يعلمون 115. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 116. ولوقا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 117. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 117. بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأن جئناه أهله إلا امرأته قد دعناها من الغابرين، وأمّرنا عليهم مطرًا فسأ مطر مدرّي. 126. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 127. الله خير أم ما يشركون 128. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 119. وانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم 119. من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا طَرِيقًا إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَن يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 117. لقد وعدنا هذا نحو آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 118. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 119. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق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 114. وإن أكثرهم لا يشكرون 115. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 116. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 117. إن هذا القرآن يقص على بنين إلى أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله 119. إنك على الحق المبين 110. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا العم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم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 117. ومن يكذب بآياتنا فهم يوزعون 118. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيقوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 سُنَّ اللهَ الَّذِي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء 113. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 114. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين 124. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 125. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها